بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 فما كث غير بعيد فقَالَ أَحْقُقُ بِمَا لَمْ تُحْقَقْ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَبْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون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 ولنخرجنهم منها أذلتا وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن ألآتيك به قبل أن تقوم من مقامك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 قال هذا من فضل ربي ليبلولي أشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكرونها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت خيل أهى عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قال إنه صرح ممرد من قوالير قالت رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا خوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك هَلْ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطعرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم نظرا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آه اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ إِلَٰهُنَّ اللَّهُ قال تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات وَالْأَرْضِ الغيب إلا الله وما يَشْعُرُونَ أيان يُبْعَثُونَ قل لا يعلم من في السماوات وَالْأَرْضِ الغيب إلا الله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 مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعزلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرن الناس لا يشكرون، وإن ربك لذو فضل على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكذن صدورهم وما يعلنون.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 اسم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم اخرجنا لهم دابة مِنَ الأرض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحصر من كل أمة فوجاً مِن فَوْجٍ مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ